تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 شيئا إلا أن يخافا أن يقيم يقيما حدود الله فإن خفتم أن يقيم يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها